جو كورنييستا انيستا ميسي واصل الضغط ميسي يلا لك هذا من اين المجنون يا المبدع يا يا فلكاؤ انبتل العنوان انبتل العنوان إذا فلكاؤ واليدها ماسي هو أبوها هذا هو العنوان الصحيح هذا هو العنوان الصحيح هذا اللي جهزته في ثاني هذا اللي حضرته في مخي هذا اللي كتبته في فكري والآن نقوله بالثاني نعم إذا فلكاؤ واليدها هذا ماسي أبوها ثلاثة واحد دربع واحد ماسي هدفين العادة أهداف العادة ميسي وتابع ويرفع القورة يفل كاو بنفس طريقتك وحاربك بنفس سلاحك انسلشل بنفس صلوبك انسلشل بنفس ستايلك